بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا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 زلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعوام أزواج ومن الأعوام أزواج فيه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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه.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 والذين يحجون في الله من بعد مسجده بله حجتهم داحضة عيد رَبِّهِمْ وعليهم غضب وَعَلَيْهِمْ غضب ولهم عذاب سديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريباً وما يدرك لعل الساعة قريباً يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مسفقون منها ويعلمون أنها الحقد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء, يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه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 لهم ما يساءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وَيَعْفُو عن السيئات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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ولكن ينزل بِقَدَرٍ ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رَحْمَتَهُ وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عن, ويعفو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ يَا شَئٌ يَسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظَلُّ النَّرَاوِكُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبَهُ النَّبِيُّ مَا كَسَب وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ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 لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَتَنَبَّهُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ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 يقولون هل إلى ما رد من سبيل؟ وترأهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون وترأهم يعرضون عليها خاشعين مِنَ من الذل ينظرون من طرف خفي. يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانه وإناثا ويجعل من يشاء عقيما